وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّ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 ما حوله فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله فِي وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم وبكم وعم فهم لا يرجعون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 صلوا ويفسدون في الأرض، هؤلاء كهم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكونتم أمواتا؟